الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى الله وصحبه وسلم ثم ما بعد فبإذن الله عز وجل يوم ننتهي من, من كتاب الأصول العلمية للدعوة السلفية للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله الكتاب بدأ ببيان الأصول العلمية الثلاثة للدعوة السلفية أيها ألا وهي التوحيد والاتباع والتزكين ثم بعد ذلك أتى لقضية مميزات الدعوة السلفية أو أهداف الدعوة السلفية قبل المميزات هو الأول الأصول العلمية ثلاثة التوحيد والاتباع والتزكي ثم أهداف الدعوة السلفية إيجاد المسلم الحقيقي ثم إيجاد المجتمع المسلم اللي تكون في كلمة الله فيه هي العليا ثم الإعذار أو إقامة الحجة إلى لله عز وجل والأمر الرابع الإعذار إلى الله بأداء الأمان ثم بعد ذلك نتكلم عن مميزات الدعوة السلفية. تكلمنا في الميزة الأولى ألا وهي تحقيق التوحيد. تكلمنا في معنى التوحيد ودخوله في كل نواحي الدين من عقيدة وعبادة ومعاملة وشريعة وحدود وغير ذلك. ثم بعدها تكلم عن الميزة الثانية من مميزات الدعوة السلفية ألا وهي تحقيق الوحدة. ودينا تكلمنا في المره السابقة. تحقيق الوحدة بين المسلمين وتقليل شقة الخلاف بينهم وتقليل شقة الخلاف دي يتم على فهم الخلاف وأنواعه وفي المرة السابقة تكلمنا عن أنواع الخلاف الشيخنا أسمها لاختلاف في العقائد في اختلاف قسمة قسمين اختلاف العقائد ومسائل الإيمان والقسم الثاني الاختلافات العملية يعني في تقسيم أدق من ذلك أننا نقسم خلاف إجمالا لخلاف تنوع أو خلاف تضاد خلاف التنوع يعني يطلب فيه التكامل بين الناس وخلاف التضاد نرجع تاني نقسمه لخلاف تضاد سائر اللي ما بيكونش فيه نص واضح أو يكون فيه الدليل فيه محتمل أو كما ضبطه شيخ الإسلام وغيره من العلماء ما لا يخالفوا نصا من كتاب أو سنة أو إجماع قديم أو قياس جلي وخلاف تضد غير زائر ما خالف ذلك اللي يخالف نص أو إجماع نص يعني من كتاب أو سنة أو إجماع قديم أو قياس جلي فبفهم هذه الأنواع من الخلاف وبالطريقة الشرعية السلفية السليمة في التعامل مع هذه الأنواع لما يكون خلاف تنوع نستثمره خلاف تضاد سائر نحتمله غير سائر ننكر عليه ونقومه أو نصححه بهذه الطريقة وبفهم السلف لطبيعة الخلاف وتعاملهم معه لأن السلف كان بينهم, كل بينهم أنواع كثيرة من هذه الخلافات خلاص إلا أن خلاف التضاد غير السائق كان عندهم قليل جدا جدا أما في زماننا فزاد في الطريقة السلفية الصحيحة أننا نتعامل مع كل هذه الأنواع من الخلاف بحسبها تشوف نوع الخلاف الواقع وبذلك يجتمع شمل الأمة ولا يحصل التنافر ولا التضاد ولا التعصب اللي موجود عند الناس اليوم المميزة الثالثة من مميزات الدعوة السلفية التي نختم بها الكتاب اليوم تيسير فهم الإسلام قال الشيخ أنزل الله سبحانه وتعالى الدين الإسلامي للناس كافة وبعث محمدا صلى الله عليه وسلم للعالمين وبما أن الناس متفاوتون في الذكاء وسرعة الإدراك والفهم، فإن الله جعل هذا الدين سهلا ميسرا ليس في العمل فقط بل, الفهم، بل في الفهم والإدراك يبقى خطاب الله عز وجل للمكلفين، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم موجه لمن؟ موجه لكل الناس، للمتعلم ولالأمي، للمثقف والغير المثقف للفلاح وللموظف، لأستاذ الجامعة وللبواب، كل الناس، القرآن والسنة موجه لكل الناس دي، ولذلك من عظمة هذا الدين ومن إعجاز هذا القرآن أن تجد كل هؤلاء يتأثرون به سبحان الله كل الناس وقف في الصف والإمام بيقرأ وأستاذ البلاغة يتأثر بالقرآن وراجل العم البسيط اللي ممكن يكون مش فاهم كثير من المفردات برضو عنده درجة من التأثر ولمفعل بهذا القرآن فحقائق الدين الأساسية سهلة ميسر يعني اللي بيسميه اللي العلماء ما لا يسع المسلم جهله اللي هي أبسط قواعد الدين ألب به في الإسلام سهل وميسر لكل الناس سواء كانت حقائق عقائدية إيمانية أو حقائق علمية شرعية فتوحيد الله سبحانه وتعالى من الممكن أن يعلم بكلمات قليلة وبمجالسات يسيرة لأهل العلم الحقيقي المستند إلى الكتاب والسن إذن أنت لما بدخطب عمّة الناس مطلبت توصل لهم هذه العقائد بألفظ سهلة وميسرة ومختصرة أما التفريعات بتاع الكتب العقيدة أنت بتدرس فتح المجيد فتح الحين المجيد مش مطلوب كل يوصل للناس ده المطلوب كلمات يسيرة مجزة مركزة عن الله عز وجل ربوبيته معناها أنه خالق رازق مدبر أولهياته معناه صرف العبادة إليه اسماء وصفاته خلاص ده الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وأركان الإسلام وبعد كده أركان الإيمان تؤمن بالله وملائكته تقول إمان بالملائكة تعلم أنهم مخلوقات كلمتين كل يعني مسألة من ممكن تيجي في سطرين ثلاثة فإذن إجمال عقائد المسلمين ممكن يوصل في كلمات يسيرة بألفظ سهلة وميسرة التعقيدات أو التفريعات أو المناظرات أو الردود على المخالفين ده لا يلزم جمهور المسلمين ما يلزمش العمي ولا يلزم أي حد الأدلة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق كما, يكون الم... كما يقول للمعتزلة مش مطلوب الناس يعرفوا الكلام ده أصلاً القضايا مش مطروحة قضية القرآن مخلوق ولا غير مخلوق ممكن الكلام ده يكون مستساغ كان في زمان اللي ما محب وانتهت القص الناس النهاردة ما بتناقش في القضايا دي الأدلة على علوة أو فوقية الله عز وجل ممكن بقاية من كتاب الله وانتهى الموضوع لكن التفرعات ورد عن المعتزلة اللي بقولوا وغيرهم يعني مش مطلوب مش مطلوب عند إيه؟ لكن طبعاً لطالب العلم مطلوب لأن طالب العلم هم حراسوا الشريعة اللي المطلوب ل... اللي مفروض يكونوا موجودين حرس الحدود زي ما قولي الشيخ بنحفظه حرس الحدود عم يحصل لأي هجوم يكونوا مسلحين بالأسلحة اللي تصد غائلة هذا الهجوم إيه هي الأسلحة؟ الأدلة وردع على الشبهات و... ومعرفتهم بالإيه؟ بالأقوال المضدة وغير ذلك يبقى إذن توحيد الله من الممكن أن يصل إلى أفراد وعموم المسلمين اللي واسمه ما لا ياسع المسلم جهله كلمات يسيرة مختصرة مبسطة وكذلك فرائض الإسلام الخمس يستطيع الفرد الذي أوتي نصيبا قليلا من الفهم أن يلم بأحكامها في وقت يسير فالوضوء والصلاة يمكن تعلم أصولها في وقت لا يتعدى الساعة أو الساعتين كيف تتوضأ؟ مش بقى انتوا عارفين طريقه السلف اصلا في تعليم الوضوء ما كانتش اركان الوضوء مستحبات الوضوء مبطلات الوضوء ما كانتش كده كان يأتي الرجل لعثمان عارفين اشهر احاديث في تعليم الوضوء مين حديث عثمان وحديث مين عبد الله بن عبد رب ماشي دولت اشهر حديثين في تعليم الوضوء كان رجل من التابعين أو من الناس المسلمين الجدد يأتي لعثمان يقول علمني كيف كان يتوضا النبي صلى الله عليه وسلم فيعمل ايه يقول توني بماء هاتوا ميه وهي المتوضع قدام بس انتهى الموضوع على كده الأركان والواجبات والمستحبات دي ممكن كلها تكون تفريعات للتعليم بقى إيه المجزئ وإيه الفرض وإيه المستحب وهكذا فالوضوء والصلاة يمكن تعلم أصولها في وقت لا يتعدى الساعة أو الساعتين وكذلك الصوم وصاحب المال يستطيع معرفة زكاة ماله في وقت يسير إذا بين له ذلك رجل من أهل العلم وكذلك الحج أيضا والخلاصة أن دين الإسلام والإسلام دين ميسر في الفهم والعلم وكذلك هو دين ميسر في التطبيق والعمل فلم شقة فيه بوجه من الوجوه مصدق ذلك بكلام الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدك وهذه الآية دليل واضح على أن القرآن وهو أساس, أساس الإسلام الذي حوى جميع علومه ميسر للذكر الذكر يعني سهل الناس تقراه مش بس سهل الناس تقراه ده سهل الناس تقراه وتعمل به وتفهمه ميسر للذكر والذكر يتضمن العلم والعمل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي الحديث الذي يرويه الإمام البخاري إن هذا الدين يسر ولن يشد هذا الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا إن هذا الدين يسر يعني إيه يعني سهل سهل الفهم سهل تعلمه سهل العمل بيه الناس ما بتذكرش الحديث ده اللي في إيه؟ لما في, في غير محله في كثير من الأحيان يعني يجي يعمل حاجة غلط وتقول له كذا الحكم الشرعي يقول لك الدين يسر ما الدين يسر مش معناه أن أنت تقع في المحرمات؟ الدين يسر إنه سهل تفهمه وسهل تتعامل بيه خلاص؟ يحط مثلا فلوسه في بنك ريبو يعمل حاج لا يجوز وده يقول لك يا عم الشيخ إن الدين يسر طيب الحكم الشرعي في المسألة الفلانية بحرمة مثلا بعض المخالفات زي الموسيقى والأغاني الماجينة ومثل هذا يا عم شيخ إن الدين يسر لا الحديث مش كده الدين يسر يعني الدين سهل سهل تعلمه وسهل العمل به كما قدمنا منذ قليل وهذا دليل على يسر الإسلام في العمل والفهم أيضا ولكن هذا الدين الميسر قد جاء من الناس من عقده التقاع خلاص والتعقيد والتفريع والتطويل وده و... بيعمل عند الناس نوع من الصدود ماشي وضيق طرق الوصول إليه وحجب الناس عن الاستفادة من الكتاب ومن السنة وجعل الإسلام أشبه بالأحاجي والألغز الأحاجي جمع أحقية يعني فوزير أصبح الدين والأحكام الشرعية فوزير شرح وذلك بإكثار المصطلحات الخاصة في كل فرع من فروع العلوم الإسلامية ونشأت علوم ومعارف ليست من الإسلام في شيء وطبعا إحنا دلوقتي العلماء بالأكاديميين يعني اللي, اللي هيخرجوا طلبة علم أو هيخرجوا طلبة علم يقولك إن فيها عندنا علوم آلات خلاص وعلوم أصلية علوم الآلات دي اللي بتخدم العلوم الأصلية علوم آلات يعني إيه نوع نتكلم بقى في اصول الفقه مصطلح الحديث ونتكلم في أصول اللغة وامثال هذا الكلام كلام ده عمية الناس ما يفهمهوش ده بالضبط زي مثلا طبيب بيدرس أصول الطب الناس مش عايزة الكلام ده الناس عايزة الدكتور يعالج خلاص ملوش دعوا بالمصطلحات الطبية اللي شغال بها الدكتور فانت ادرس ما شئت لكن المعلومة اللي توصلها للناس وصلها بلغتهم ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا إلا كان لبعضهم فتنة فإقرأ في بطون الكتب ما شئت لكن عشان تخرج عن الناس وترتدي بقى لباس العالم وده لا يأتي إلا بالتقعر في الكلام وتصعيب الكلام عشان يقولوا ده ده بيقول كلام ضخم يقوله كلام كبير لا مش مطلوب بالعكس مطلوب التيسير والوصول للغة اليسيرة إلى الناس احنا دلوقتي عندنا ظاهرة واضحة جدا ان كتير من الاكاديميين والناس اللي, اللي ممكن يشارك لها بالبنان عند المتخصصين تجدوا مالوش شعبية أو ما يعني عمت الناس ما يفهموش ما فهموش كلام، وتجد دعاه يعني حظهم في العلوم الشرعية مش عميق قوي وانتشاره شعبية كبيرة جدا المعيار والفرق هو إيه؟ السهولة في اللغة اللي بيوصل فيها للناس، يعني إحنا نعلم علم اليقين إن في أساتذة في جامعة الأزهر، يعني إيه؟ في الجمجمة هنا علوم توزن جبال، في الأصول وفي في الفقه، وفي والتفرعات حاجات توزن جبال يعني لكن ايه, المش... إيه السبب ان مفيش فيش دعاء مبرزين في الازهر يعني حتى كان في ظل حتى النظام السابق يتكلموا دايما يقولك دعاة الفضائيات السلفيين اللي مش عارف ايه وطبعا كانوا سمعت انا بودني وقوائد كتير عن ايه يقولك ظاهرة اشريطة الكست يبقوا مديقين قوي السواء والنسد العمية البسيطة دي تركب للميكروباس يشغل مين الشيخ محمد حسين عقوب الشيخ محمد حسان فالناس دي تجن هو ده أستاذ في جامعة الأزهر؟ لا شغلته إيه ده؟ ده شغلته شيخ ما لفين شويخ الأزهر؟ يعود يعملوا كده والله شويخ الأزهر ما وصلوش الناس للناس الدين ووصلوا الناس المعلومات بلغة سهلة ويسيرة فالناس التاجهت للي بيكلمهم بلغة سهلة ويسيرة صح أو لمصح؟ هيدا القضية بقى إن التعاري السلفي أو الدعوة السلفي مميزاتها تيسير فهم الدين توصل للناس بلغتهم بس برضه بالضوابط الشرعيه ما تبقاش الكلام بقى بايه بالأسلوب العامي المبتزل لا باسلوب عامي ومنضبط توصل للناس النهاردة فعل فعلا في دعاه شباب حتى بعد المشايخ اللي انا ذكرتهم دول دعاه اصغر منهم الاخ حازم شومان مثلا وفلان وفلان يعني صغير في السن معاهوش الشهادات أكاديمية يعني مش ازهر ده طبيب بشري كمان وتجد مثلا لو في محاضرة يجتمع الالاف طب نجيب أستاذ بقى مفوه من جامعه الازهر ولا كده حدش يحط يجي مثلا رئيس أوقاف ولا مدير مدريت أوقاف وعنده ستين سنة بقى وبيخطب بقى له خمسين سنة. ما محدش فيم حاجة أو يعني ممكن الإقبال يكون ضعيف يبقى القضية هي دي القضية قضية تيسير فهم الدين للناس وقد أسميناها علوما ومعرف تجوزا وحدث التغالي بعد ذلك في علوم الآلات لسه احنا بنكلم شوية ان العلوم فيها نوع اسمه علوم الآلات علوم الآلات في بعض فعلا الناس فعلا غالط فيه تعمقت فيها جداً جداً مع أن أصلاً علوم الآلات هدفها خدمة العلوم الأصلية هي مش مقصودة في ذاتها أنا بدرس أصول الفقه لذاته ده عشان أفهم الفقه بدرس المصطلح لذاته بس عشان أفهم الحديث أو أثبت الحديث لكن بعض الناس حدث عندهم تغالي في علوم الآلات الموصلة إلى فهم القرآن والسنة فنشأ التغالي في علوم النحوي والصرف وأصول الفقه فعلاً دي إيه؟ العلوم الآلات إلى الحد الذي أعجز المتخصصين فيه عن أن يصلوا إلى غاية ذلك من فهم القرآن والحديث يعني أن شغل بالوسيلة عن الغاية علوم الآلات وسيلة إلى فهم القرآن وانشغل يعني بالذات علوم الآلات يعني مثلا علوم الآلات في, القرآن في قراءة القرآن إيه؟ علم, إيه؟ علم التجويد والقراءات في بعض الناس إن في علم التجويد والقراءات وغفل عن القرآن نفسه تجدوا وهو واقف ورا الإمام مد ستة حركات مش عرف مين قف مقلقلاء هو الجمجمة برضه ركبة على التجويد مش ركبة على المعاني غلط أنت بتدرس التجويد عشان تصل إلى القرآن هو انشغل بالوسيلة عن الغاية فبقى هو كل شغلته الإمام لحن في الحتة دي الإمام غلط في الحتة دي دي حكمها كذا دي حكمها كذا يعني أنا ده, ده شيء مستغرب جدا يعني بعض القنوات الإسلامية تجيب أطفال صغيرين ومات حفظ وحفظ متن تحفظ الأطفال وحفظ مش حفظ الشطبية كلام ده جميل وجميل جدا وأنا معاه بس الأهم منه إن إحنا نفهم العيال إيه؟ القرآن يعني برنامج لسه من عدة أيام كده جايبين بنت وحطين شوية بنت صغيرة يعني وشوية آيات على صبورة كده والبنت عم تقول إيه؟ ميم أمام مدس التحركات والشاهد ومين تحفظ الأصول بتسمع, بتسمع تسميع ممتاز ممتاز جدا بس أنا مش عايز أشغل الطفل بالإيه بقواعد التجويد وبقواعد القراءات وبالقراءات السبعة وبالقراءات العشرة عن مين عن القراءات نفسه مش عايزين أنه نشغل بالمصطلح وعلم الرجال وفلان ضعيف وفلان وفلان اسناده مش عارف إيه وكلام زي كده عن الحديث نفسه هو ده المهم ده مش تقليل من شأن علوم الآلات, علوم الألات مطلوبة. لكنها توزن بوزنها إن هي سبيل موصل إلى فهم الكتاب والسن خلاص؟ يعني, يعني إما واحد يبقى متخصص في علوم الحديث بعلوم الأسنيد يعني والرجال وعنده أدق الدقائق فيه لكن لا يعمل بالحديث هذا دي المشكلة لذلك كان الإمام يحلى بن معين رحمه الله عز وجل يرى تكالب الطلبة على الإسناد العالي خلاص ويجري عايز الحديث ده ويجري عايز الحديث ده فيتحصر ويقول هو مش المطلوب ان انت تلمأ سنين وكانوا يعدوا تفخروا بقى أنا معايا خمسين ألف حديث وأنا معايا اسناد عالي من فلان وأنا معايا اسناد عالي من فلان طيب والعمل ضعيف فيه فكان يحد يقول لهم يا أهل الحديث أدوا زكاة الحديث اعملوا من كل مئتي حديث بخمسة أحاديث أنا أود لكم الكلمة دي قبل كده من كل متين حديث عملين تدوروا على سندهم وتجروا وراهم اشتغل بخمسة بخمسة برضو بتوع التجويد من كل من كل مثلا عشرين بيت في الشاطبية اعمل بخمس أبيات من القرآن هنقول ايه بس معه طبعا دي قسمة تنضيزة بس هو اي حاجة زي ما انت مهتم كده الشيخ فلان واجي عايز اجيب منه سند في ناس عندهم انشغال مبالغ فيه بقصة السند دي انا رايح فلان لفلان عشان اجيب السند اهم من السند المد. صح ولا؟ لا نشغل بالقرآن وبالسنة مثل ذلك قال إلى الحد الذي أعجز المتخصصين فيه على أن يصلوا, عن أن يصلوا إلى غاية ذلك من فهم القرآن والحديث بل من فهم الفروع الإسلامية الأخرى حتى إننا نجد العالم المتخصص في علوم العربية لا يفقه من الكتاب والسنة إلا قليلا وقد يكون علما بأصول الفقه لا يحسن التوحيد قضية التوازن في العلم الشرعي التوازن يعني إيه يعني التخصص تخصص كما شيء عش التخصص وتتعمق في أعمق دراسة قضية أو حتى فرع من فرع من فروع العلم لكن لابد يكون عندك الأساس الذي لا ينبغي عن أحد يجهله من بقية العلوم فواحد متخصص في أعمق أعمق اللغة العربية بس لا يحسن التوحيد ما ينفعش لابد يكون عنده أساس التوحيد واحد متخصص في أعمق أعمق التجويد لكن لا يحسن الفقه ما ينفعش لابد يكون عنده أسس الفقه فدي بنسميه قضية الايه التوازن التوازن لابد ان تجمع اسس العلوم كلها ثم بعد ذلك تخصص انشاء عمركم شفتوا مثلا دكتور معاه دكتوراه في جراحة المخ والأعصاب وما خدش بكالوريوس طب ولازم يكون واخد بكالوريوس طب كذلك الداعية أو العالم أو طلب العلم لازم ياخد بكالوريوس في العلوم الشرعية كلها يعني ياخد ياخد اجمال العلوم الشرعية يعرف توحيد وعرف فقه وعرف تفسير وعرف سيرة ويعرف حديث يعرف الحديث كلها. وبعد كده تخصص في جانب يتخصص فيه كما شاء بل لا يحسن الموضوع ولا استنبط حكم صحيح من كتاب الله وسنة نبيه، بل الأدهى والأمر من ذلك أن تخرج الجامعات الإسلامية علماء يعني تجاوزا بقى في تسميتهم علماء يعتلون المنابر ويخطبون في الناس وهم لا يميزون بين حديث صحيح ثابت على الرسول وبين الأقواء من موضوعة المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم زورا وبهتان لا أنسى دائما توجع الشيخ الحويني حفظه الله من رئيس قسم الحديث بجامعة الأزهر وبيستشهب بحديث ضعيف يعني الشيخ ذكر لي حوار كده ويقول رئيس قسم الحديث يعني في قسم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأزهر رئيس القسم ويستشهب بحديث ايه؟ ضعيف وهكذا ساهم تعقيد الدراسة الإسلامية في نشأة أشباه العلماء أشباه العلماء اللي هو ممكن يكون عالم بجانب ويهل بجانب كتير عشان كده بيخبط الذين يعرفون فرعا من فروع الدين ولا يملكون رؤية شمولية له قصة الرؤية الشمولية اللي سماها التوازن نتبقى عندك توازن في العلوم الشرعي وكذلك ساهم هؤلاء في نشأة كهانة دينية الإسلام ما فيه كهنوت ولا فيه كهانة ماشي؟ الإسلام فيه ان الدين ميسر لكل الناس وفي ناس عندها علم اسمهم علماء عشان كده بنبه المرة أخرى على خطأ لفظ رجال الدين ده مصطلح وافد أصلا مفيش حاجة في الإسلام اسمها رجال الدين رجال الدين ده موجود في إيه؟ في الكنيسة عندهم في واحد اسمه رجل دين وبقيت الناس مش رجال دين فراجل الدين ده هو اللي معاه تصريح إلهي عندهم يعني إنه هو يطالع في الأناجيل وفي الكتب المقدسة وفي العهد القديم وفي العهد الجديد ويقوم بقى يفهم الناس خلاص؟ والناس بقى عندهم مش مطلوب منها ولا مستحب عندها إنها تطالع هذه الأشياء بل بالعكس اللي بيتعمق عندهم في الل وبيسأل كتير يتهموه بالهرطق وبالزندق ففي عندهم رجال دي في الإسلام ما فيش كده دي اسمها كهنوت كهنوت يعني هو بينك وبين رب هو عندهم عشان يخش في المسيحية لازم القس يعمد الطفل الطفل اللي تولد من أب وأم مسيحيين أو نصارى ما يبقاش نصران لأول وهلة عندهم عشان يبقى نصراني لازم يعمد في الكنيسة فهو هيخش في المسيحية عن طريق القس ماشي وهيتزوج عن طريق قس يعني عندنا الزواج في الإسلام إيه؟ إجابة قبول وولي وشاهدين وانتهى الموضوع خلاص داك الزواج عندهم لا لازم في الكنيسة عن طريق قس تب الدخول قبلها عشان ما نعديش حتة دي الدخول في الإسلام مفيش انت الطفل يولد مسلم أصلا إن الدين عند الله الإسلام كل مولودين يولدوا على ما فيش حد بيدخله في الإسلام هو دخل لوحده فالدخول في الدين عندهم عن طريق قس الزواج عن طريق قس التوبة عن طريق القس بكرسي الاعتراف يقعد على كرسي اعترف يبقى تاب انت تتوب ازاي؟ تتوب الى الله تستغفر وتتوب واسجد واقترب خلاص واذا سألك عبادي عني فاني قريب يبقى الدخول في الدين عندهم عن طريق القس ال ال ال الزواج عن طريق القس التوبة عن طريق القس حتى دخول الجنة عن طريق القس عملوا بقى حاجة اسمها سكوك وفران و ومثل هذا اللي عايز يخش الجنة يعمل حاجات معانا ويددوله سك ان هو غفر له ودخل ودخل الجنة مفيش في الإسلام كلام ده خالص ولا من رجل دين ولا من من نبي حتى من النبي صلى الله عليه وسلم هو شو اللي يدخلك في الإسلام ماشي؟ فإذا ليس في الإسلام رجال دين وليس في الإسلام كهنوت وإنما في الإسلام علماء علماء يعني إيه؟ علماء يعني رجل فهم الأحكام الشرعية وعلم اللغة القرآن والسنة ففهم فبفهم الناس ملوش قدسية ولا هالة ليهم الاحترام والتبجيل والتقدير ولهم كان عند الله لكن ما همش ايه مقدسين والطائفة ديت ما هيش محصورة على حد يعني ايه يعني في الكنيسة اللي هيكون قس أو, أو, أو, او كاردنال او او شماز او كده ده بتعينهم وموافقتهم عليه عندنا في الاسلام ما فيش حد بيعين العلماء هو يتعلم يبقى عالم مفيش حد بيديله صك ان هو عالم يعني دلوقتي مثلا الطائفة بتاعت رجال الدين في النصرانية ينفع واحد يتبحر في علوم النصارى ويقرا في الاناجيل وا, وا, وا يبقى يبقى البابا لا يبقى القسم مش عارف فلان ما ينفعش مهما قرى ومهما درس هم اللي لازم يختاروه او يعينوه اما في الاسلام اقرا واجتهد وتعلمت بقيت ايه بقيت عالم مين اللي قال عليك عالم؟ هو أنت بقيت عالم لأن أنت عرفت وأخذت سمت العلماء وتكلمت بكلام العلماء بقيت عالم ماشي؟ فبيقول ساهم هؤلاء اللي هم أشباه العلماء بقى. في نشأة كهانة دينية جعلت الدين الذي أنزله الله للعالمين محجوبا عن الناس بعلماء ادعن ادعوا أنهم الأوصياء عليه وإذا جئت تناقش حجتهم في قول ما لتفهم وتعي عن الله وتتدبر قالوا لك لا تناقشنا خذ قولنا ولا تسأل عن الدليل وذلك ليغمضوا عينيك ويحاولوا الناس إلى سائمة يعني بهائم يعني يسيرون ورعهم وهم لا يدرون الكلام ده شبيه جدا جدا بالكلام اللي بيردده كثير من علماء الأزهر النهاردة ومشيخ الأزهر بأن ما يتكلمش للأزهر ما يتكلمش لخارج الأزهر ما يتكلمش على أساتذة الأزهر دول بيتكلموا ليه ومثل هذا وكأنهم احتكروا الدين على مؤسسة إيه؟ الأزهر مع أن كثير من العلماء الذين شهد لهم العالم والقص والداني بالعلم والتمكن في الدين لم يكونوا أزاهرة وفي نفس الوقت هناك كثير من الأزاهرة جهال قال لي حاجة تتقال عنهم جهال فضل عن أن احنا نقول بقى إيه؟ مبدلين ومغيرين و... لكن منهم كثير جهال وفتويهم وتناقض فتويهم كثير جدا يبقى أنت بقى هتقصر الموضوع على الأزهر ليه؟ هو الإسلام خرج من الأزهر؟ طبعاً أتكلم الأزهر والمؤسسة كل ده إحنا معترفين به لكن الخطأ هو حصر الفتوى أو حصر العلم على الأزهر العلم ما هوش كهنوت مش هو اللي مش العلم خرج من عندكم وإلا فالأئمة الكبار والعلماء اللي قبل نشأة الأزهر ما خرجوش من مؤسسة تعلموا على يد العلماء وسلكوا طريق العلم فصاروا بذلك علماء كما قلت شاهدونهم القصي والدامي فقصة بقى إن واحد يحتكر إن ما يتكلمش إلا الأزاهرة ولا فلان بيتكلم ليه ده مش أزهري كنم ده غلط قال الدعوة السلفية تجعل همها الأول تذليل فهم الناس الإسلامي للناس فهي تفتح الطريق أمام الناس جميعا لدراسة الكتاب والسنة دراسة علمية سهلة واضحة ولعل ده يكون من أكبر يعني مميزات الدعوة السلفية النهاية في المقام الأول حتى قبل الثورة كان الدعوة علمية دعوة في المقام الأول علمية طبعا احنا بنقول ان الدعوة السرفية دعوة شاملة تهتم بجميع جوانب الحياة سياسية واقتصادية واجتماعية وعلمية لكن بسبب التقييدات خلينا نكون واضحين، التقييدات والتضييقات الأمنية السابقة ما كانش فيه متنفس لممارسة العمل إلا الجانب العلم تفتح مؤسسة خيراء يقفلوا العمل السياسي معروف إنه كان كله مسرحية خلاص العمل الاجتماعي يضيقه عليك وهكذا فكان المتنفس الوحيد كان هو الجانب العلمي لذلك برزت الدعوة السلفية جدا في تعليم الناس العلم لدرجه ان هم بقى قالوا انت بتاع ده بس هيدين المشكله بقى ان انت كان مفتوح لك سكة واحدة تخدم فيها الدين ان انت تخطف في الناس وتعلمهم وتعلمهم التوحيد وتنشر العلم قالوا خلاص انت بتاع الجوامع بس يا اخويا انا مش بتاع الجامع بس انا اصلا دعوتي بقول كل حاجة الدين الإسلام الإسلام والدعوة السلفية في كل مناحي الحياة يقولك لك بس أنت قبل الثوره كنت في الجامع بس ما في الجامع بس مزاجي هم كانوا قفلين علي ما كانتش ده فهما بسبب التضييقات لا سقوا بنا القضية وده طمعاً احنا نتبرأش من ذلك احنا فعلاً من اكبر مهم الدعوة السلفية تعليم الناس العلم بس بعض للأسف السلفيين بقى اللي صدقوا يعني هو نما وترعرع في ظل ان السلفين في الجامع فصدق فعمل يقول للسلفيين ارجعوا الى مساجدكم ما لكم والسياسة يا عم ده كان وضع استثنائي انت صدقت ان ده الاصل انت صدقت ان الاصل انت في الجامع بس هو ده وضع استثنائي كنت انت محطوط في غصب عنك لكن لو جيت لأصول الدعوة والاصل هذا الدين دين شامل لكل مناحي الحياة قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين يا ايه الذين عمانوا دخلوا في السلم كفة الاسلام كل شيء فما تجيش بقى تقول انتوا ايه اللي دخلكم في الموضوع الفلاني ويئي اللي كان طلعنا منه اللي كان طلعنا منه معروف بيقول فيتفتح الطريق أمام الناس جميعا لدراسة الكتاب والسنة دراسة علمية سهلة واضحة وبذلك يكون العلم مشاعا للجميع مش مقتصر على طائفة كهنوتي ويرتبط الناس بالقرآن فيتدبرونه وبالسنة فيفقهونها ويصبح فهم الدين والعمل به ليس حكرا على طائفة معينة تلبس لباسا خاصا وتتكلم بلهجة خاصة وإنما يصبح الإسلام للناس جميعا علما مشاعا كالهواء الذي نتنفسه يبقى العلم مش صعب كل الناس ممكن تبقى عندها علم وعندها وتقدر تناقش وتتكلم في الأدلة والكلام زي كده العم البسيط هيعرف أحكام الدين وأي واحد عنده مصح من علم ممكن يتعلم ببساطة جدا ويبقى طالب علم نابه خلاص لكن إن العلم مش هيبقى حكر على طائفة معينة تلبس لباسا خاصا لأخ بقى لما يقرأ كلمتين يبدأ يلبس الغطرة ماشي طائية ويبقى أستمطلب علم لا العلم مش محتاج ان انت تلبس هي ولا تبقى ليك شكل معين العلم ده ما بزول لكل الناس ممكن تلاقي واحد لبس أمريصه ومن ترونه في الشارع كده هو أعلم من اللي عمل نفسه شيخ عادي خالص فليس العلم حكرا على طائفة تلبسه لبسه معينا وتتكلم كلاما معينا يبدأ يتقعر في الكلام وتكلف التكلم بالعربية الفصحى وأحيانا يكون لا يحسنه ما هي المصيب يتكلف التكلم بالعربية الفصحى وهو لا يحسنها عشان يبان أنه طالب علم وإنما يصبح الإسلام للناس جميعا علما مشاعا يعني مشتركا كالهواء الذي نتنفسه الشيخ بيقول ان شواهد ذلك واضحة بحمد الله الناس بذل لهم العلم المؤثر واصول المنهج السلفي درسوه في فترة يسيرة صاروا علماء فيه يعني احنا مشايخنا ده هم لما تتلمزوا على ايد المشايخ الكبار زي الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز والشيخ الألبان وهم شباب صار شيخ وشرق اليوم بالمنان يعني من أوائل التسعينات والناس عرف الشيخ محمد حسان والشيخ وكانوا في الوقت ده فين في أواخر الثلاثينات وأول أربعنات من عمرهم يعني والشيخ الحيواني والشيخ محمد حسان والشيخ محمد اسماعيل المقدم وهؤلاء في مدة سرى جدا تعلموا وصاروا علماء شهد لهم القصي والداني يعني ثناء الشيخ الالباني وسناء الشيخ ابن عثيمين وثناء الشيخ ابن باز على مشايخ الدعوة يعني الشيخ الحيواني والشيخ محمد اسماعيل وغيرهما من التسعيناء؟ من, من هم لسه شباب تتلمز على دين فترة يسيرة فصاروا بفضل الله علماء في ذلك وذلك هذا مع امتلاك رؤية الواضحة لمجمل هذا الدين عقيدة وشريعة وسلوكا مع الاستزادة اليومية من علومه استزادة لا تشغل الطبيب عن طبه ولا المهندس عن هندسته ولا التاجر عن تجارته وذلك لأن المنهج السلفي في فهم الإسلام يعطي الدارس مفاتيح فهم هذا الدين وفالطالب في المنهج السلفي يعرف أصول الإسلام ومراجع معرفة العقائد والأحكام ويعرف كيف يكون ذا فكر مستقل غير مقلد وكيف يحترم العلماء ولا يتعصب لأقوالهم دي قلناها في مطلع الكتاب ان السلفيين ولا يتعصب لأقوال أحد وفي نفس الوقت عندهم احترام للعلماء مش معنى العمل بالدليل وترك أقوال العلماء أن أنت تنتقص من قدرهم ومش معنى حب العلماء ان أنت تقلدهم حتى في الخطر وكيف يأخذ الحق أن وجده ما دام مؤيدا بالدليل وكيف أدرك الباطل مهما كان مصدره إذا وجد دليل بطلانه بذلك يفهم الإسلام في سهولة نوزه وإذا كان هذا التيسير مطلوبا في الأزمان الماضية فهو أشد ضرورة يعني لو مطلوب تيسير الإسلام زمان ده إحنا النهاردة مع إنحدار مستوى التعليم وإنحدار مستوى همة الناس للتعلم ده احنا محتاجين نبسط البسيط تعرفين تبسط البسيط يعني ما يبقى مثلا كتاب زل فقه الميسر مثلا اللي بيندرس في المرحلة التمهيدية، سهل جدا نرجع النهاردة نقول ده احنا عايزين واحد يشرحه للناس، يا عم ده ده معمول اللي هو ايه؟ بلغة يسيرة وسهلة لعمة الناس، لا لسه ناس تقرأ فيه ومش فهم، بسبب من الحضار العام في مستوى التدين اللي عند الناس ومستوى التعليم، المدارس بقى بتخرج طلبة يعني أو شباب ما بيعرفش يقرأ وكتبه، بيعرفش يقرأ عرب، فده بيتطلب مننا مجهود أكبر في تيسير الإسلام، فوأشد ضرورة ونحن أكثر حاجة إليه في أزماننا هذه التي يستغرق فيها التعليم الدنيوي كل عمر الإنسان ويريته بينفى وتستهلك فيه الحضارة الحديثة كل وقته ويركض الناس فيه خلف الحياة بكل طاقاتهم وجهدهم يعني الناس النهاردة عشان تقول له تعالى معهد علمي زي معهد الشيخ الإسلام تيمية خلاص بتاخدونت يوم الجمعة ويوم الحد من العصر للعش أو لبعد العش يقول لك لا أعمل الشيخ ما ينفعش أنا عايز كابسولة مركزة كده تعمل لي الفقه ده كله في أعدتين؟ أما <تصفيق> في أعدتين إزاي هو؟ واحنا نسلقه يقولك تب يديني الخلاصة تب،, تب كده يعني فالناس عايزه فعلا تسارع عاطرة الحياة والجارة وراء الدنيا وضيق الأرزاق والأحوال بيخلي الناس مش؟ هيقعد،, هيقعد درس من العصر اللي صعب على كتير من الناس ولذلك كان المنهج السلفي لتعليم الناس وتعلمه والمنهج الأكمل للأسلم لأنه يأخذ من الفرد أقل الأوقات ويعطيه أعظم الفوائد فلا يفني عمر الفرد عمره في معرفة حواش وجزئيات وفرعيات وخزع بلات لا تغني عنه في دينه ولا دنياه شيء وإنما ينصرف إلى حقائق الدين رأسا فتعلم أصول التوحيد ليصح إيمانه وعقيدته شو بقى الحاجات اللي هنسميها ما لا يسع المسلم جهله اللي المفروض عمّة الناس الصنايعية واللي في الورش دي كلها المفروض يعرفوه ممكن نعرفونهم في ثلاث أعدام أعدا عرفهم فيها التوحيد وأعدا عرفهم فيها الطهارة والصلاة وأعدا عرفهم فيها الزكاة والصيام والحج مثلا يعني ودي دي أعداد مركزة ممكن سهل جدا لأن الأمر يسير شوف بيقول لك يا يت... هنسمي ما لا يسعى المسلم جه فتعلم أصول التوحيد ليصحح إيمانه وعقيدته أدي جلسة ممكن تبقى جلسة نص ساعة أو ساعة لربع بالكتير وأصول العبادات ليصح عمله ويكون صالحا بداية الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحق وأصول التزكيات والاخلاق لتزكو نفسه وتطهر دي ممكن تيجي بقى بالتدريج بعد ذلك في دروس مستمر وكل ذلك من الكتاب والسنة حيث يتعامل السلفي مع كلام الله الذي سماه روحا ونورا ومع كلام الرسول الذي هو الحكمة والهداية هذه الفائدة السالسة والميزة الأولى للسير في الطريق السلفي طريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي علم أمة كاملة بأيسر الجهود وأقل التكاليف وهكذا كان صحابته رضوان الله عليهم كما قال ابن سعود كانوا أبروا هذه الأمة قلوباً وأعماقها علماً والمهم الثالثة أقلها تكلف هم عندهم علم كبير جداً وتقوى ورع شديد جداً بس بدون تكلف بدون غطرة أو بدون تنشي كده وعمل نفسه شيخ كبير لا كان الواحد فيهم تشوفه زي أبو ذر الغفاري وزي أبو موسى الأشعاري وزي سلمان الفريسي لا يؤبه له سلمان الفريسي يجي واحد وهو أمير على البصرة أو أمير على بلد من بلدان العراق ماشي في الشارع واحد كده يستضعفه كده ليه شكله شكله عادي كده يقول له تعالى شيل بتاع دي شيل حمل الغرق كده ولا حاجة يوم شايله وماشي بي فالرجل قال له شيله وام شيل فيشوف واحد من الناس يقول يا يا يا أمير عنك يا أمير هتشيل أنا عنك فالرجل يقول له ده الأمير ده أنا شاك بحسبه عامل هشيله البتاع وده له جنيه طلع الأمير بتاعه فأقلها تكلفا يبقى إذا الأصول العلمانية الدعوة السلفية التوحيد والاتباع والتزكية أهداف الدعوة السلفية إيجاد المسلم إيجاد المجتمع الأعذار إلى الله قمة الحجة ومميزات الدعوة السلفية تحقيق التوحيد وتحقيق الوحدة وتيسير فهم الإسلام بكده نكون انتهينا من الكتاب وإن شاء الله يكون في امتحان الأخوة يعني هيبلغوكم عاده هيكون امتحان يسير يعني مطلوب بس تقرأ الكتاب بدون حفظ اقرأ الكتاب هجاو إن شاء الله ومن المرحلة القادمة هنبدأ في كتاب الليبرالية وموقف الإسلام منها للدكتور علاء بكر إن شاء الله جزاك الله خيرا سبحانك اللهم وبحمد.